بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علقين اقرأ ورب رَمُ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَالِمِ عَلَمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَذَّبْتَ ما لا يفقه أو أن تؤمن إن إلى ربك رجاء الذي ها عذبا إذا صلّ أرأيت إن كان على المزأو أمر بالتقوا أرأيت إن كَبَّ رب وأن الله ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ين تهلنا فعن ما صيَّة ناصية كاذبة خاطئة بل يدعو النادئ تنادى الزبانية. لا لا تطعن يدوا اقصى